come on, I shall should... Yeah. Uh... نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطول أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة What is يحذر الآخرة يحذر No, no, no. Oh. No.